فاروحك كلي نحن في يوم التجلي نحن في عيد به اهنى المصلي حيث يرتاح الضمير ومع الشوق يسير لجنان Thank you. لا وهم فهل يورد وهم وظلال أبطل الحق رؤاها وإلى الظلمة في المسجد يطمح المؤمن للخير ويسمور أدنا وهم فهل يورد وهم وظلال أبطل الحق رؤاها فطوى وَإِلَى الظلمه في المسرى رماها يطمح المؤمن للخير ويسمو هل صفى نَحْنُ قل يَوْمِ نحن في يوم En ik wil u niet vergeten dat ik hier ben, maar ik wil hier om dit